الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ طَيِّبَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله والَّ تِ تَخَافُ نَنُسُزَهُ فَعيظُهُم وَهْذُرُوهَّ فِي مَباجي وَظْرِبُهُ فَإِن أَطَعْنَكُم فَلَا تَبِغُ عَلَيْه سَفِيلَ إِ اللهَّهَ كَانَ عَِيًا كَذاء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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُفْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَسَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار, وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا